ننفذ القرآن يعني كيف ه وكان رب القرآن المشار أقرأ النفذة فقال هذا ماذا قال قال له للموجود أقرأ من ت ب م ذ ا قال اقرأ ا أقرأ؟, أقرأ للموجود و ك معجبا بكتاب ا ل م ص ط ل ح ة ا ل أ ر ب ع ة للموجود قال له ماذا أ ق ر أ من كتبك قال ا ق ر أ م ق د م ة س و ر ة الانعام الرجل م ن خلال ا ل ت ج ر ب ة خلال المعركه م ع ر ك ة تضحك كشرت ا ل ج ا ه ل ي ة عن أ ن ي ا ب ه ا ب د أ ت تسحق ب ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة كثير من أ ب ن ا ء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة تراجعوا عن م و ق ف ه م م ف ذ ت قال عدم فهم لا إ ل ه إ ل ا الله عدم فهم التوحيد قال لي سوف اراني ذات مره في السجن وانا احمل كتاب العداله الاجتماعيه و أ ق ر أ فيه ف أ خ ذ ه مني قاعد د من ه ا ق ر ا في غيرها ل أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة لا بد لها من أ س ا س تقوم عليه و ا ل أ س ا س الذي تقوم عليه هو التوحيد والتوحيد يبنى ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع م ل ي ة مع ا ل أ ي ا م يزداد عمق التوحيد في النفس ا ل ب ش ر ي ة وبقدر ما تقدم لهذا الدين وتضحي من أ ج ل ه يزداد التوحيد في أ ع م ا ق ك من خلال توكلك على الله من خلال تضحياتك من أ ج ل دينك من خلال إ ي م ا ن ك فعلا في م و ا ق ف ا ل ش د ة من خلال مخاطرتك و م ظ ا ه ر ت ك و ظ ي ف ت ك ورزقك وعائلتك من خلال المواقف يوما بعد يوم تتعمق معاني لا إله إ ل اله ا ل في أ ع ن الا ق و ل ي يظنون الله و ي في ا ة في اعماق ن ل ر يعرفون ر آ ن ولا ي ط قلبي ة بناء ا أ م ولا طريقة ر ت ة الأموية من التي التوحيد ن و ا ا ل ي تتجمع ح ل الأمريكية هذه ت و لا يدرس ب ر ا س ه التوحيد يتعلم من خلال ا ل ح ي ا ة من خلال المواقف من خلال م و ا ج ه ة ا ل أ ز م ا ت من خلال تحدي ا ل ش ب ا ئ د يتعمق التوحيد في النفس البشري ة أ م ا التوحيد النظري فهذا يمكن أ ن يتعلم في ج ل س ة أ و جلستين أ ن ا أ ع ل م ك م توحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ ن تحفظوا أ ن الله خالق رازق م خلاصك م ن جئتم الرحمن على العاش السواء السواء معلوم العاشر الاستواء على معيون و واجه وإنسان فالإيمان به ن مبائنا عن ه بجعه والله على عاشر خلقه مستوى فإنك اليه ل ه ع ن لا ل ل عيننا ختمنا من واجل الصفات توحيد العبوديه طبعا ن ت ه ت في ج ل س ة و ا ح د ة تتعلم هذه اما توحيد ا ل أ ل و ه ي ة هو المهم وهو توحيد العبوديه لله عز وجل وهو إ ف ر ا د الله في ا ل ع ب و د ي ة إ ف ر ا د الله في عبوديتك لا توحيد الله ل أ ف ع ا ل خلقه وهذا الذي جاءت من أ ب ل ه ا ل ا ن ب و ا ء وقدمت من أ ج ل ه الدماء و أ ط ي ح ت به الامات و ا ل أ ع ن ا ق ومن أ ج ل ه كانت ا ل ه ج ر ة وكان ا ل ج م ا د وكانت ا ل ن ص ر ة وكان ا ل إ ي و ا ء وكان البرد ليس من أ ج ل توحيد ا ل ر ب و ب ي ة فتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة توحيد م ع ر ف ة و أ ث ب ا ت توحيد النظر ي وهو ساكن ميسور ي ت ع ل م في ج ل س ة أ و جلستين ولكن التوحيد الذي تبنى عليه ا ل ح ي ا ة هو توحيد الالوهيه فلا ض لا. لا د من أ ن نبتغي التوحيد أ ح د ا ل أ خ ر ى الخبلاء نسد كتابي على ا ل د ف ا ء مراد المسلمين اهم حروب ا ل ع ي ا ن قال العنوان غلط لكنني قال لا بنضيف منه من اهم شروط العالم ا س ل م ي ن كان وكانوا لفاع أراضي المسلمين ي يكون م ت ل ل قال التوحيد الخدر مقروا ن الدفاع المسلمين أراضي ا العنى ل لك ل و ان الدفاع عن اراضي المسلمين يعني المسلم الذي يدافع عن أ ر ض ه يكون ب أ ه م الحروب